أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الإنسان اذا ما ميت لسوف اخرج حيا أولا يذكر الانسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا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 ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظالمين, الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا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 قل من كان في momencie, gdyż w tej chwili nie ma żadnych zmian, nie ma żadnych فسيعلمون, فسيعلمون من هو شر Wielu z nich wierzy w to, że jesteśmy w stanie znaleźć się w tę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 Alem تَرَ anna arsalna الشياطين على الكافرين tأuzzهم أزا tأuzzهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فانما يسرناه بنيسانك لتبشر به لتبشر به المتقين وتنذر به قوما اللدا وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا؟